وجدك عائلا فآونا فاما اليتيم فلا تقهر واما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر الله أكبر الحمد لله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 ك فصلي لربك وانحر إن شانك هو الأبتر. الله أكبر. الله